وسيرت الجبال فكانت سراب إن جهنم كانت مرصدة للطاغين مأبا لا بثينة فيها إحقابة لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا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 انناكم عذابًا قريبًا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابًا